وَعْدَ اللَّهِ حَق فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلاَ يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِن أَصْحَابِ السَّعِيرِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ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 طفت ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أثا ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من عمره ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يس وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائر شرابه هذا عذب فرات سائر شرابه وهذا للحن اج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلة تلبسونها وترلف الكفين مواخر لتبتوا من فضله لتبتوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كلٌ يجري لأجل مسمى ذلك من الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمع دعاؤ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 وَأَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا فَأَخْرَجْنَا بِثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفَ الْأَلْوَانُ هَا وَمِنَ الْجِمَالِ جُدَادُ بِضْوَ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفُ الْأَلْوَانُ هَا وَغَرَابِبُ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 أنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لم تبور ليوفيهم مجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور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 ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساير مذهب وولؤاء يحلون فيها من أساير مذهب وولؤاء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 لَئِن زَالَتِ الْآلَاءُ لَإِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَنُجِيَنَّهُمُ النَّذِيرَ لَئِنْ جَاءَهُمُ نَذِيرٌ, نذير لَيَقُولُنَّ اهْتَدَيْنَا يَحِدُّ الْأُمَمِ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 فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا